بسم الله الرحمن الرحيم يا آئلها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخرق منها زوجها وبذك منهما رجالا من كثيرا ونساء ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبهوا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فطيرا فليأكل بالنعوف فإذا دفعت منهم الوال فاشدوا عليهم وكفى بالله حسنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ومن نساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما طفل منه أو كثير نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمته القربى واليتام وأن يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية انتعاف خار عليهم فليتقوا الله وأن يقولوا طولا سديدا إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصدرون سعيرا يُوصِي الله في فِي أَوْلَادِهِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَتُقَسَّمْنَ فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نسف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولدهم فلكم الرضوع مما ترحن من بعد وصية يوصن بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُمْ ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصيتين توصون بها أو وَإِنْ وإن كان رجل يورد كلالة أو امرأة وله أخر أو أخر فلكل واحد منهما السلس فإن أكثر من ذلك من وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تقطعها خالدين فيها وذلك الخوش العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعذب حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخل النار خالدا فيها ولم عذاب والتي يأتين الفاحشة من النساء أنكم فاستشهدوا عند أربعة منكم فإن في بيوتهم حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لكم سبيلا والذين يأتي لي منكم فادوهم فإن تاب وأشرح الله كان تَوَارِرَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا تَوَتُّ عَنْ اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّحُّ ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفا ولكن فأعتدنا لهم عذاب أليبا يا أيها الذين آمنوا لا يحب لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما أعطيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مري واعشرهم بالمعروف فإن ترهتمهم فما ساء تكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان رتم صدق زوج مكن زوج واتيكم احداهم نقيا قارا فلا تخضعوا منه شيئا اتاخذونه وكانوا اذمنوا بيلا كيف تأخذونهم؟ وقد أفضى بعضهم إلى بعضهم وأخذنا لهم نفاق غريضا ولا تنكحوا ما نجحا بانكم من النساء إلا ما قاد سنف إنه كان فاحشة ومقتا وساق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 أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت تيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فمن استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن لم يستطيع منك تولا أي كح المححسنات الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مكَ تَمانكم من فَتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم مِنْ بعض فكحهُ الن بإذن أهلهِ الناتُهُ النجهُ الن بالمعروف مححسناتة غير مساافحات ولا متخذات أخدا فإذا أحسِننا فإِنَّتينا بفاحشَة ف عليهه الن على المححسناتِ من العذاب ذلك لمن خشي العذاب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 شهیده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 من من أهله وحكما من, من أهلها إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتام والجارذ والجار والجارذ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وَكَفَىٰ بِالَّهِ شَهَادَةً وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَالرَّسُولُ وَجَدَ اللَّهَ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّكَ تَبَنَّىٰ عَلَيْهِمْ أَن يَقَاتِلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِن دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا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 Amen. <sighs> يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فافرث باتن أو فروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أن فين أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولا إن أصابكم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه مودة بينكم وبينه مودة إيا لي تنيكم معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سَبِيلِ الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يقاتل في سَبِيلِ الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل من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 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إذا فريق مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ شَدِيدِ خَشْيَةٍ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وإن تصبهم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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخر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 يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينهم وبينهم نثاق فذيق مسلمة لا أهله وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيان مشكرين متتابعين دارة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يطرر مؤمنا متعمدا فجزاها أم جهنم غالدا. هو عذاب يا أيها الذين آمنوا إذا طربتم في سبيل الله فتريموا ولا تقولوا لمن أنقذ لكم السلام لستم مؤمنين تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغامرة كبيرة كلاك بكم من قبل فمن الله عليكم فتريموا إن الله كَانَ مَعَ التَّعْمِدِ صَبِيراً لا يستمر قاعدونا من المؤمنين غير الظرب والمجعدون في الس على القاعدين درجة، وقلناه على الله رحمة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم درجات من. قائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم والتأتي قائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتهم وأمتعتهم فيمينون عليكم ميلة واحدة ونزمع قال لكم اذنم مما قرنكم ثم اذن أن تضعوا اسلحتكم وخذ حذركم إن الله عذابا مهينا فإذا قضيتم صلاتكم قموا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فليتكم امنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على علم امين كتابا وهمه ولا تهنوا ابتغاء قوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تألمون لا وتجون من الله أضراتها لا يوجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما رات الله ولا فكن للخائلين حصيما واستغفر الله إن الله La la la la la la بينا. ولولا فروا الله عليك وعحمته لأن الطاقة منهم أن يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك منه شيء وأنزل الله عليك الكذاب وحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فروا الله عليك عظيما لا خير في كثير من أجواه إلا من أمر بصدفتنا ومعروف أو إشباه من بين الناس ومن يقع ذلك بإطلاع مرضات الله فسوف نطفيه أجر عظيما ومن يشاق بالرسول من بعد ما تريه إلا له المدى ويتبع بين سبيل المؤمنين وفيه ما تولى جهنم الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظلق للم بعد إن يدعون بيتونه إلا إلا كهو وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عذابك نصيبا مفرورا ونصيب لهم والذين آمنوا عنه الصالحة سنرحلهم جنة بهم تجري من تحتها لن تارفادين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصبق من الله قيل ليس بأمانهم ولا أمانهم أهل الكتاب من يعرضه أن يجز ولا يجده من ذلك وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وين ذكر لهم ممن من أسلم وجهه لله ويُمسنوه واتبعوا لدى إبراهيم حريفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات فإن الله كان به عليما وإن ابرأت خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جمع عليهم أن يسلحا لنهما سلحا والسلح خيرا وأحضرت الآن أنفس الشح وإن تحسن وتتقن فإن الله كان بما تعملون خطيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا من و ولا فلا تميل كل المين فتذلوها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ فَهُوَ الرَّحِيمُ وَإِن يَتَفَرَّطَا يُغِلَّ اللَّهُ كُلَّ مَنْ سَاعِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَشِيحَ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فإن لله ما في في اللَّهُ وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعيد الله ثواب الدنيا والآخر وكان الله سبيع مصيرا. يا أيها الذين آمنوا كون القوامين بالقصر لله ولو على فالشرك ملاقينا بأن لهم عذاباً أليماً للذين يتخذون الكافرين ويا أمي دون المؤمنين أي بذلوا عذابهم عسداً بل عسداً لا يجمعه وقد نزل عليكم الكتاب أن لا سمعوا يا الله يغفر بها ويستغفر بها فلا تقولوا عنه حتى يخوضوا في حديث غير إذن مثلهم إن الله جامع وناطقين وكافرين في جهنم جميعا الذين تربصون بهم فإن كان لكم بكح من الله يقالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيرهم قالوا ألم نستحذ عليكم ولن نحكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السلام ان المنافقين يقاطعون وَاخْلَصُوا دِينكُمْ لِلَّهِ الْمَوْلَىٰ تَعْلَمُونَ وَسَيُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَقُولُونَ بِعَذَابٍ قَدِ افْتَرَوْهُ كَذِبًا إِذْ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَقُولُونَ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا شاكر عَلِيمًا منظر وكان الله سميعا علما إن تبهوا خيرا أو تخفوه ودعوه بين الله كان عقوما قديرا إن الذين يكفرون بالله ورجره ويجيدون أن يفردوا بين الله ورجره ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويجيدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا الكافرين عذابا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُرْسَلِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا كَافِرُونَ يَسْأَلُونَكَ الْكِتَابَ فَمَنْ يَأْتِ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ فَنُنَزِّلْهُ إِنْ كُنْتُمْ عليه قَالَ من أَأَتَيْتَهُمْ كِتَابًا فَقَالُوا نَعَمْ وَجَاءَكُمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى الإِيمَانِ فَكَذَّبْتُمْ وقعنا لفاقه مطور بميثاقهم وقلنا لهم دور الباب سجدهم وقلنا لهم لا تعدون السبت واخذنا منهم ميثاقا وليوا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقدرهم الأول البياء بغير حق وقولهم قلوبنا مَنْ قَتَلَ عِيسَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ نَّبِيٍّ بَيِّنٍ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِهِ ما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن من بهم طبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبغرم من, من الذين لا يحرمنا عليهم ويباد أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأخذهم وهو على الناس للغاق وأعدلنا للداخلين منهم عذابا أليما لكن الراسلون فيها المؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أونس من قبله والمؤمن الصالح والمؤمن السكين والمؤمن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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضلا ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفطونك قل الله يفتيك في الكلاله إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين ف فَهُوَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ